cardinal فلهذا سر أدعو في ساري وعساري أنا عبد أنصار فخري ذمن فقري وطي لك انت تعانى منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى اصطباري يا سريم أركن سريعان يهزّ مال العاصرة ويأتي بالذي أرجج جميعا يا غريبان يا مجيبان. سامعاً قد حج تو بعجزي وخذعي وانكسر إلى ما زال بالباب واقف فرح مر ربي وقوفي وبوادي الفضل عكف فادم ربي عكوفي ولحسن الظن في وأنيسي وجالسي طول الليل ونهاره حاجتنا في النفس يا رب فقضيها يا خيرك لضاها وشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنى والبصد حالي وشعاري So <laughs>